إن الرجل لا يلقي الكلمة يلقيها يتكلم بالكلمة قال لا يلقي لها بالا بمعنى آخر يعني ما فكر بوزنها ما فكر فيها أصلا يعني أنت أحيانا في مجلس تقول أنت قلت كذلها ما قلت أنا قلت هذا هو الحديث لا يلقي لها بالا لا يلقي لها بالا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلم لا يلقي لها بلا من صخط الله يلقى في النار سبعين خريفا غضب الله عليه من كلمة لهذا أحيانا تتأمل بالناس يا أخي في كلمات ما أدري يعني حتى الدين ما سلم من كلمات بعض الناس ما أدري هذه العقلية حشش مطوع مطوع محشش في واحد أنت ربما تقول هذه الكلمة وهو ربما هذا الرجل أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره وأنت تلقي هذا الكلام وتستنسى سيئة ويتناقلها الناس إلي إذا كان قابيل لما قتل به لا يوجد رجل يقتل أحدا إلا وإثمه والوزر يأتي على قابيل لأنه أول من استنسن سنة القتل فكيف من يستنسن الكلام البذيئ كيف من يستنسن الحركات البذيئة له الوزر ويتبعه الوزر كيف سيلقى رب هذا لهذا هذا يحتاج أبو بكر كان يمسك يقول هذا أوردني المهالك وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تكلتكم يا معدولي وكبر الناس على وجه الله حصادوا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.